هذا هو الدرس الرابع والخمسون من شرح لكتاب شذ العرطي في فن الصرف. قال المؤلف رحمه الله التقسيم الرابع للاسم من حيث كونه منقوصا أو مقصورا أو ممدودا أو صحيحا. ينقسم الاسم إلى منقو منقوص ومقصور وممدود وصحيح. فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره يا لازمة مكسور ما قبلها يقرأ سيدنا الدكتور محمد المقصود هو اسم هو الذي آخره يا لازمة مكسور ما قبلها اسمي يبقى المنقوله المق... كل منقوص وهي شيخنا ها المعرب الاسم المعرب, المعرب الذي آخره الذي آخره الذي آخره ايه ياء ياء لازمة, لازمة, لازمه مكسور ما قبلها, مكسور ما قبلها. الداعي, الداعي المنادي المنادي اسمع سيدنا الدكتور محمد اولا لما سمي المنقوص منقوصا الذي قال عنه سيدنا ابن مالك في ألفيته وسمى معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص الولس المعرب مثل كلمه الداعي آخره يا مكسور ما قبله هذا هو المنقوص لما سمي منقوصا لأن حركة واحدة تظهر فقط وهي الفتحة وهي شيخنا قل ونصبه ظهر ابن ملك يقول كذا تقول رأيت الداعياء يا قومنا جيب داعياء ورفعه ينوى كذا أيضا يجر أي يرفع بضمة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة إذن ظهرت حركة واختفت حركتان فنقص منه حركتان عشان كذا سموه شيخنا منقوص قال هو الاسم المعرض صحي شيخنا طيب الاسم أخرج الفعل مثل كلمة رضي يا. مثل كلمة يا شيخنا رضي ماشي أخر يا ومكسور ما قبلها لكنه فعل والحرف مثل كلمة يا مولانا ها؟ مثل كلمة في ففي هذه آخرها يا ومكسور ما قبلها صح طيب. هو الاسم المعرب المعرب أخرج المبني مثل الذي اسم موصول أخر يا وقبلها كسرة صح طيب الذي آخره يا أخرج المقصور للمقصور آخر أي شخنةها ألف. ألف، مثل كلمة الفتى. وبلازمة للأسماء الخمسة في حالة الجر. الأسماء الخمسة في حالة الجر. لمول سلمت على أبيك وأخيك وحميك. فهم يعني انتهت بيا قبلها إيه؟ قبلها كسر. صح؟ لكنها ليست إيه؟ ليست لازمة. لأن في حالة النصب تنقلب إلى ان ابانا لفي ضلال مبين وفي حاله الرفعه تنقلب الى واو وابونا شيخ كبير خلاص يا مولانا طيب قال وبمكسور ما قبلها اخرج كلمه ظبي ودلو عفوا ظبي ورمي ظبي لاحظ كلمه ظبي يا شيخنا اخرها يا لكن ساكن ما قبلها وكذلك كلمه رمي ده مصدر رمي يرمي رميا صح يا شيخنا قلنا انه ملحق بالصحيح لسكون ما قبل يائه صحيح يا شيخنا ملحق بالصحيح دي لا. معنى ملحق بالصحيح يعني تظهر عليه الحركات الاعرابيه اقول هذا ظبي ورايت ظبيا ونظرت الى ظبي خلاص يعني يعرف بالحركات الظاهره يا مولان. والمقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة كالهدى والمصطفى كالهدى يا شخنة والمصطفى كلمة الهدى قال تعالى قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى, ها قل إن الهدى هدى الله الهدى تأس معرب آخره ألف مفتوح ما قبله صح يا شخنة اللي قال عنه ابن مالك في الألفية وسمى معتلا من الاسماء ما كالمصطفى هو داشه ثم قال والمرتقي مكرم فالاول اللي هو كلمه المصطفى او الهدى الاعراب فيه قدر جميعه يعني جميع الحركات مقدرة الذي منع من ظهور الحركات التعذر فالالف الساكنه لا تقبل الحركه واضح مولانا طيب فخرج باسم الفعل والحرف الفعل مثل كلمه دعا والحرف مثل كلمه الى فالى حرف انتهى بألف لكنها ليست اسما ودعا فعل ماض انتهى بألف لكن ليس ليس اسما وبالمعرب المبني مثل كلمه انا وهذا انا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا وكلمه هذا انتهى بألف ايضا لكن اسمه اشاره خلاص لكن مبني مولانا طيب وبما آخر ألف المنقوص المنقوص كما قلنا آخر ياء وبلازم الأسماء الخمسة في حال النصب لما أكن رأيت وأباك وأخاك هذه الألف ليست لازمة لأنها في حال الجر تنقلب إلى ياء وفي حال في حال الرفع تنقلب إلى واو وارفع بواو وانصبن بالألف وجر البياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو صحبة أبانا والفم حيث الميم منه ذان أب أخ حم كذا كب عن لعفقل قل قل ايه في الاسماء ال الستة يعني قل ورفع بواو يعني يابع عن الضمة وأنصبن بالالف يابع عن الفتح وجلبياه إني يابع عن ايه الكسرة فهذه الأسماء في حالة النصب تنصب بالالف لكن هل الالف لازمة لا لأنها في حالة الرفع تكون وفي حالة الإيه الجر تكون ياء صح يا وكذلك المثنى في حالة الرفع في حالة يا شيخنا بالالف ارفع المثنى. قال رجلان هذه الالف في حالتين نصب والجر تنقلب الياء مفتوح ما قبله صح يا شيخنا والممدود هو الاسم المعرب الذي اخره همزه تلي الفا زائدة تلي الف يا مثل صحراء وحمراء واضح يا شيخنا دي مفهومة دا ما احنا قولنا قل ما مش صح يا شيخنا يعني كلمة صحراء هو بيقول اسم معرب اخره همزه تلي الف زائدة دا يعني كلمه صحراء هدي صحراء صحراء فهم يا شيخنا الالف دي الف زائدة يعني اصل الكلمة صحراء فعلا فهم يا شيخنا يبقى وان تحت الالف ايه زائده على بنيه الكلمه يعني تلتها همزه عشان كده بيسمو بيسموها ممدود يسموها ممدود يا شيخنا ممدود والهمزه دي يا شيخنا الثانيه اصلها الف يعني من مد يا شخنة. صح را فاجتمع فقولي فقلبت الثانيه همزه تخفيفا صح يا شيخنا طيب والصحيح طبعا ايه الفرق بين صحراء وحمراء الاول علم والثاني صفه يعني هو نوع شيخنا ماشي والصحيح ما عدا ذلك ما عدا ذلك يعني يعني ليس مقصورا ولا منقوصا ولا ممدودا صح يا شيخنا كراجل وكتاب وكل من المقصور والممدود قياسي اذا مثلا كلمه هؤلاء اعتبرها ممدودة نعم كلمه هؤلاء هؤلاء الشيخنا هؤلاء الشيخنا لا هؤلاء الشيخنا دي اسم شارة لجمع الذكور والإناس وفيها لغتان لغة بني تميم لغة القص يقول هؤلاء لغة أهل الحجاز وبلغتهم نزل القرآن لغة المد هؤلاء بناتهن أطهروا لكم فاتقوا الله ولا تخزنوا في ضيفي قال وكل من المقصور والمندود قياسي سمعنا يا شيخنا وهو موضع نظر الصرفي وسماعي وهو موضع نظر اللغوي فهم حاجة يا شيخنا قل مش فهم حاجة ايوان انا انت ما شاء الله يعني يعني ان شاء الله عالي في اللغة بس اعتبر نفسك مش فهم عشان الناس تفهم يعني فهم يا شيخنا كل من المقصور والممدود قياسي ماذا أقصد بكلمة قياسي يعني نظرا إلى الصنعة الصرفية يعني قياسيا وعند علماء الصرف يعني يمكن أن تقيس عليه يمكن أي شيخنا وسمائي وهو موضع نظر اللغوي. يعني السماع ما سمع عن العرب هذا المسموع علماء الصرف أو علماء نح يقيسون على المسموع فلا يسمى قياسياً فما شخنا؟ يعني يمكن أن تقيس عليه واضح؟ يعني في كلمات مسموعة فقط لكن ليست قياسية فيكتفى بها بالسماع وفي كلمات مسموعة يقاس عليها خلاص؟ طيب وو القياس هو موضع نظر لغوي الذي يسرد ألفاظ العرب ويضعوا معانيها بإزائها سمعنا يا شيخنا يعني من العلماء كالأصمعي مثلا هذا رجل لغوي يعني يذهب إلى الأعراب ويسمع كلامهم وينقل هذا المسموع لعلماء النحو وعلماء الصرف فما يا شيخنا فعلماء النحو علماء الصرف يقيسون على المسموع صحيح مولان طيب فالمقصور القياسي كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح ملتزم فيه فتح ما قبل آخره وذلك كمصدر الفعل المعتل اللام الذي على وزن فعل بفتح ها بفتح وكسر يعني كلمة جاوية يا مولانا سمعني يا سيدنا كلمة ها جاوية ها؟ جاوية ها؟ هاته المصد يقول لي يا شيخنا جوى. جوان ماشي امورانا شاهم ولا مش فاهم لا. يباب هو قال كيف نعرف الاسم المقصور القياسي قال كل اسم معتل اللام عفوا كل اسم من ايه شيخنا شوف كده جوا معتل اللام يا مولان يعني الحرف الاخير اللي هو لام الكلمة الفهوه هذا معتل اللام يا مولان كل اسم يا مولان ها معتل الايه اللام له نظير من الصحيح له من ايه شخنا ايوه هنشوف له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل اخره وذلك كمصطر الفعل المعتل اللام الذي على وزن فعل زي جاوية جاوية أقول جوا جاوى... صح يا شيخنا طيب يبكى الجاوى والهوى والعمى فإنه نظير الفرح والأخر والبطر ولا والطرط صح يا شيخنا الفرح والأشر والطرط أيوة يبداي نظير أي مولانا نظير يا شيخنا نظير يا مولانا الفرح والإيه ها والأشر قول يا سيدنا والإيه هي مستوحة مستوحة زي جوا مستوحة مستوحة تبقى الفرح الأشر الطرب أيها نشوف يعني الفرح هي زي جوا يعني أتقول الجوا الفرح ها الأشر الطرب صحيح شخنة؟ لا هو ناظر من الصحيح. لا هو ناظر من الصحيح. يعني نفس الوزن يعني. م. يعني مول الجو هي نفسها الفرح. صحيح شخنة؟ يعني انتهى يعني قبل أخ... قبل الحرف الاخير فتح أيش؟ الفرح. مصلي فرح يعني فرح على وزن فعل. ووو و... على وزن فعل. صحيح شخنة؟ يعني ادي له نظير من الصحيح. م. وكلمة فعل بضم ففتح في جمع فوعل له مثل كلمة فرية صح يا شخنة مولانا صح, ففتح. هو, صح؟ لا هو, هو يقول ايه قل وفعل بضم ففتح في جمع يا شخنة ايه فعل له بضم فسكون نقول ايه يا ها يا مولاي فوريا تبقى ايه فيرا ويك لا فيريا شوف يا مولانا فيرا ايوه ادي فيرا فيرا يقول يا مولانا ها لا قل يا مولانا ايه فيرا وكلمه مديه ومدن ادي مديه ومدن يبقى هو يقول ثانيا كلمه يا مولانا ايه فعل صح يا شيخنا فعل اللي هو يقصدها ايه مدن دي ماشي يا مولانا مدن مفردها ايه مديه اللي هو قالك بضمني في فتح يبقى مودا فعل صح يا مولانا يبقى فعل في جمع ايه فعلة يعني المفرد لما يقول المودية فعلة وجمعها ايه شخنا مودن طيب زبية مفردها جمعها هي زبن صح يا مولانا طيب قال فعل بضم ففتح في جملة ايه؟ فعلة بضم فسكون تبين لخلاد جب فرية وفيرا يا مولانا وميرية وميرا ما فعل بضم ففتح في جملة شحنا فعلة يبدن في في فيه مقصف اللي كده في سقط آه في سقط يبدن هو أنظر كفعل بكسر ففتح ويسو الجملة فيها فعلة وديلي فرية فيرا ميرية ميرا وبعد كده قال وفعل بضم ففتح اللي هي مدية مدن يعني يبدو انه فيه سقط يا شيخنا يبدو انه فيه سقط هو لما قال فعل بضم ففتح مش كده فعل زي مدن مفردها يا شيخنا مدية اللي هي قال عليها فعلة فعلة صح يبقى فعلة اللي جمعها فعل مضبوطة يا شيخنا مثل ايه وديه اقول مدن وزوبيه زبن مظبوط يا مولانا وممكن تكون ايه يعني بكسر بسكون يعني فرية وفرا صحيح يا مولانا وامريه ومرا مظبوط يا مولانا قال فإن نظيرهما لما قال نظيرهما يبقى فيه سقطه فاننا نظيرهما ها قرب الكسر وقرب بالضم سمعنا يا شيخنا ها يبقى هنا في سقط يا شيخنا هي السقط الموجود لاحظ ان قال قرب اللي هي فرن صح يا شيخنا قرب اللي هي فرن مم. طيب قرب دي يا شيخنا مفردها ايه كربه مم. صح اللي هو اشار ليها فرية وفرن يبقى عندنا وزنان يا مولانا الوزن الاول فعل يبقى مث فتح في جمع فعل مثال ايه يا شيخنا مديه ومدن وزبيه وزبن الوزن الثاني حلوه ايه فعل بكسر وفتح اللي هو ايه اللي هو قال ايه قرب صح يا مولانا قرب يبقى ويبقى جمعها ايه يا شيخنا ها مفاضها يا شيخنا طيب مثلها فرية وفيران صح يا شيخنا؟ مم. وميريا وموران وميران. جاب الكلمة دي هي كلمة قرب بالكسر وقرب بالضم هي نفس الكلمة فيها لغتان مم. لغة الضم ولغة الكسر يا شيخنا مم. ماشي يا مولانا؟ مم. يبقى لو قلت قرب زي ايه؟ فيران يا مولانا يبقى مفردها ايه؟ قربة زي فرية مم. صح؟ ومن قال قرب الوزي فعل يبقى اقربها قرب زي مديا مديا اللي هم والمصر بتاعها مدن, مدن. يبقى هنا في سقط يا شيخنا صح في ازلاق فإن نظيرهما نظير يا مولانا نظير ايه فعل ما احنا عندنا قرب وقرب ادي الوزنان يا مولانا قرب وقرب وزنان صح وكذا كل اسم مفعول معتل اللام زائد على الثلاثة يعني كلمة معطى ومستدعى يعني اعطى اعطى لو أردت أن تأتي باسم الفاعل تحول الفاعل إلى مضارع أقول يعطي ثم تقلب ياء المضارع ميم مضمومه وتكسر ما قبل الاخر أقول فهو معطي إذا أردت أن تجعله اسم محول تجعل كسره مفتحه أقول إيه معطى وطبعا تلاون تقول معطى ماشي يا شيخنا كل اسم مفعول معتل اللام معطى يعني لامه معتله طيب زائد على ثلاثه من اصل الكلمه يا شيخنا اعطى فهو زائد على ثلاثه يعني اللام هذه زادت على ثلاثه كمعطى ومستدعن فان نظيره ها مكرم ومستخرج طبعا مكرم ده اسم مفعول من الصحيح الاخر يعني وكذلك مستخرج اسم مفعول من غير الثلاثي لكن صحيح اللام يعني صحيح شيخنا وكذا ايه افعل صيغه تفضيل كالاقصى اقصى يعني ابعد صحيح شيخنا فذا افعل تفضيل لكن معتل اللام يبقى اقصى على وزن ايه افعل او لغيره يعني لغير افعل التفضيل كلمه اعمى نظيرهما من الصحيح الأبعد والأعمش انتبه يا شيخنا كلمة أعمى زي أعمش في الوزن يعني وكلمة أقصى مثل كلمة أبعد في الوزن بس الخلاف يا مولانا إن أقصى معتل اللام لكن أبعد صحيح اللام لكن أدى لكم له نظير في الصحيح وكذا ما كان جمعا لفعل والله أعلى وأعلى